من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به ويهدي به كثيرا. وما يضل به إلا الفاسقین الَّذِينَ ويقضون عهد الله من بعد ميثاكه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئكهم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيكم ثم يمیتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى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 فلَقَالَ أَم بؤون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 فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا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 لمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما من فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وَكَذَّبُوا بآياتنا أُولَانِ أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّایَ فَارْغَبُونَ وآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وَأَن تُمْتَعْلَمُونَ وَأَكِيمُ الصَّلَاةِ وَأَتُ الزَّكَاةِ وَرَكْعُ مَعَ الرَّاكِعِينَ